وَالنِسَائِهِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسولك وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم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 مَجْوَا ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم. أَلَمْ تَرَئِنَ الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُونَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ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 انم النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار":{"رقم":1}":{"نص":"انم النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضار":{"رقم":1}":{"نص":"رقم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا"} إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ويفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 كُم وَلا مِنهُم وَيَحْلِفُونَ علىكَذِبِ وَهُمْ يعلَمُ عَ الله لَهُم عَذاَابًا شَددَ إِهُم سَ أَمَا كانَوا يَععمل اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لا تَجد قَْمَي يؤمنِونَ بالِاللااج وَ يَومِآخر وَّونَ منن ح الدض الله وَرسُلَج وَلَ كانأَب أم أَ أبن أهُمْ أَ إخْوانَجُم أَاشَتَهُم أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ